واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون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 في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمَنُوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةَ وَرَزَقْنَا مِنَ الْطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا مَنْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَا مِنْ بِجِنَاتِ مِنَ الْأَمْرِ فَمَقْتَلَفُوا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 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أم حسب الذين آمنوا حسب أن آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل, نفس ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم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 وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم, ما كان حجتهم الا ان قالوا اتوا بابائنا ان كنتم صادقين قل الله يحييكم ثُمَّ يميتكم ثُمَّ يجمعكم إلَى يوم الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلى يوم القيامة لا ريب فيه الْقِيَامَةِ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 وبدلهم سيئات ما عملوا وحقهم ما كانوا به يستنزون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء أيومكم هذا وقيل اليوم كما نسيتم لقاء يومكم هذا